صلاة القيام يثابكم الله استهوا اعتدلوا الله أكبر الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا قد مس ابا لنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم ويأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين.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 قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين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 وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما يَصْنَعُ يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما رجع موسى إلى قومه غضباناً أسفاً قال بئسما خلفتموني من بعدي قَالَ قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وَأَلْقَلَ الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ بِنَأُمَ إِنَّ الْقَوْمَ أَصْتَضَعْفُونِ وَكَادُونَ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ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 بِسْمِ الرحمن ٱلرَّحْمَٰنِ مالك مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ آمِينَ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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخل الباب سجدا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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا وَإِيَّاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوْهُ أَلَمْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ مِثَاقٌ كِتَابٌ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَأْقِلُونَ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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واتن عليهم نبأ الذي آيات واتن عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتُهُمْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِمَتِينَ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أو ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسائي يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ مَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَدْرُهُمْ فِي طُغِيانِهِمْ يَمْهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا إِلَى رَبِّ لَا يُجْلِي هَالِ إِلَّا هُوَ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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 خُذِ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم الغيث ثم لا يقصرون <تصفيق> الله, الله.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 وإذا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصْطُل عَلَكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَذْكُرْ وَابْكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ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 اِذِ اسْتَغَاثْتُمْ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يغشِيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم, ليطهركم بِهِ به ويذهب عكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحِي ربك إلى أولئك أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الوعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاءوا اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَالِكُمْ وَأَنْ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِיתُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدِبَارُ وَمَن يشاقق الله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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح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 رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الذي إن شر الدواب عند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 أوكم الناس فأوكم وأيدهكم بنصره فأوكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله الله أكبر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 وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم.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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد رفه دام والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أن أحواه سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد, أهل الثناء والمجد. أحق ما العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت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 عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبةنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين إلهنا مولانا سيدنا خالقنا رازقنا نحن الضعفاء الفقراء إليك نحن المعترفون المقرون بذنوبنا وزلاتنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك بتهال المذن بالذليل اللهم إنا نسألك بأسماء الحسن وصفاتك العلام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام أن تعتق قابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دار كرامتك ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم وله بخاتمة الإحسان اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقس الثوب الأبيض من الدنس اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ودود يا ودود يا ودود, يا ودود اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفّس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وأشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أغني فقيرهم اللهم أشف مريضهم اللهم أطعم جائعهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اجبر كسرهم اللهم تولى أمرهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم يا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وبارك له في صحته ووقته وعمله ويزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين اللهم وفق جميع أولات أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعلنا ممن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 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحسثنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك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 إبراهيم إنك حميد مجيد.